بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُهُ فُمَا وَى وَمَا هُوَ وما يُمْطَى عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا رَحِيمٌ يُحْصَى سَنَا وَهُوَ ذِي الأُفُقِ الأَلَّا أَمْدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَاذِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَمْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى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 فَفَأَوْكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى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 إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَاعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَغْلُظُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ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 ليجدي الذين أساءوا بما عملوا ويجدي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 وأعطى قليل لهم وأذن أعدهم علم الغيب فهو يرى أم لم ينذب بما في صحف موسى وإذا رأى ما الذي وفى ألا تزروا زرته والزر الأخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى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 هو رب الشعرى وأنه أهل كعادن الأولى وتمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها منه سفي اي الاء ربك تتمرا هذا الذي من النذر الاولى اذفت الاذفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبوا